Ya Zekariya inna nubashiruka bihula bin ismuhu yahhiya lan najjal min qablu samiyya بما را انتيقرا شيئا كن رب بجعل لي اياتكم قل اينتك ان لتكن لمن سفلا <تصفيق> <تصفيق> اخرج على قومي من مح ارى فاو ها الى ان ذم ان وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا وَسَلَامُهُمْ